بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرى فالجاريات والسرا فالمقسمات أمرا ما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة سهون يسألون أيها